فرحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعى الرأس شيبا ولمكن بدعائك ربي شفيا وإني خبت المغالية من ورائي وكان سباتي آخرى فعبي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعل رضيا يا ذكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ألمجن له من قبل سنيا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت رأتي عاقرا وقد منطل من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي أين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحرى بتوحى إليهم أن تبحوا بكرة وعشيا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 فاتحلت من دونهم حجابا فعرسلنا إليا روحنا أفتمثلنا بشرا فغيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت فتفيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم ينفسني بَشَرٌ ولم أكب غيا قال ربك هو علي أين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناتها من تحتها أَلَّا تحسني قد جعل ربك تحتك سريا أهزي إليك بجدع نَفَتِ تساكب عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فكوني إني نذرت لرحمن قومة فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوك رأت وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأرصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم اموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينفرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قرى أمرا فإنما يقول له كن فعقوب وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبتر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يتك فاتبعني أهدك طراطا فويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمة فتكون تكون وليا قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم لئن لم تنفه لأرجمنك وجني منيا قال سلام عليك سأسخر لك ربي إنه كان بي حبيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسعقا ويعقوب وفرا جاءنا نبيا ووهبنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هاروم نبيا والكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 وممن هدينا واجتبينا اذا تلت على ايات الرحمن قرءوا سجدوا وبكيا الله أكبر. الله اكبر فحلف من ما خَلْقٌ خلق أضاع الصلاة واتبع الشعوات فتوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدفلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بلغيب إنه كان وعده لا يسمعون فيها لغوة إلا سلاما ولهم رزق فيها بكر وعشية. تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بيننا ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أينما ميتنا سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جديا ثم لنمزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بياصنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أننجي الذين اتقوا ونذى الظالمين فيها جديا وإلى أتتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين فريقين حيروا مقاما وحفا وديا وكملتنا قبلهم القرن وهما شدوا